qasida min farjte bi abin farri yocul marbi arif bil lah qat sallahu sira bismillahi r-Rahman r-Rahim iştetti azzmete tan hatta yashab abu suj, فإذا جهة الإباد نجي مفوائل ما فوائل ملا ناجمهم لسروج الأنفس والنهج ولها أرج نحي أبدا فقصد نحيا ذاك الأرج فلا رب ما فاض النحيا حول الموج من اللجيم خلق جميعا في يديه فذو سعة وذو هرج وذوهم وذو عهم في لادا كم عليها ترجي ليست في المشي على عجاجي حكم نسجد بيدين حكمت فمن تسجد المنسجى فإذا اقتصدت ثم منعرجت فبمقتصد ربي عالج شهدت بأجهل بها حجج قامت من أمر على الحجج فارطاً مقطاع الله عجي فعلى مرتوزته فأواجي فإذاً فتحت أعجل من خزائها والجي وإذا حاولت نهايتها فأحذر إلى ذاك من العراج لتكون من السباق إذا ما جئت إلى تلك الفرج فهناك العيش ونهجته فلنبتهج ولمنتهج فهج الأعمال إذا ركدت فإذا ما إجت لن تهج ومعاصي الله سماجتها تددان للخلق السمج ولطاعته وصباعتها أنبار صباع من بلج من يخطب بحور الخلد بها يظهر بالحور وبالفنج وكن المرضي لها بتقن تر الله غدا وتكون نجي وأتى القرآن بقلب ذي حرق وبصوت فيه شجي وصلاة الليل مسافتها فذهب فيها بالفهم وجي فتاملها ومعانيها تأتي في الدوس وتفتاجي فشراب تسميم فجرها فشراب تسميم فجريها لا من متزجج وبمن متزجج مدي من عن مأجج، وكتاب الله رياضته لعقول الخلق من درج، وخيار الخلق بداتهم سبب من عاجل همجه، وإذا كنت المقدام فلا تجزع في الأرض من الرهج. وإذا رابضت صورته منير وحدا فانفضح ثرنا فالوقح وإذا اشتقت نفس وجدت علمن الشروق المعتلجي فثنايا الليل كأنها راعكة وتمام طحتي على الفلاجيد وعياب العسر لأمانتها تحت الشرج فالرفق يدوم لصاحبه والخرق يصير إلى البهرج صلوات الله على المهدي الهادي الناس إلى النهج وأبي بكر في سيرته ولسان قالت إلا وأبي حفص كرامته في قصة ساري الخالجي وعبي عمرين من نورين المستحيلين البعيجي وعبي حسن في بصاح وعبي حسن في العلم إلى وافا سحائمه الخالجي وعلى الصبتين وميها وجميع الأهالي بهم تلجي وعلى المعترة وصحابته نجوم ردايته مثل السوج وعلى كتباعهم العلماء بعبار في دينه البهجي يا رب تيحيهم وباهلهم عجل بالنصر يوا بالفرج مهدا يغيا اي فري كده دل القوم على رسنا نجي واختم عملي بخواته ليكون ودن في العشرين